إهلنا الصراط المسقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لا الام ينتاه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا نل أينما ذقفو أخذوا وقتلوا تقتلوا سُنَّة الله في الذين خلو من قبل ولا تجد لسُنَّة الله تبدينا يسألك الناس عن الساعة قل إن وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله نعمة الكافرين وأعد لهم سعي صلبوا جههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولنا وقالوا ربنا إن أطعنا إن أطعنا ربنا امماتهم ضعفين من العذاب ربنااتهم ضعفين من العذاب ولعنم لهم لعنا كبيرا يا وكان عباد الله وجهها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا وقول كم مع مالكم ويضفل لكم ذنوبكم ومن يطيل له رسوله فقد فاز فوزا عظيما.